أربعة. استمع إلى الحوار التالي وأعده. الولد الأقرع والولد الطويل. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ أهلا بك أيها الولد الأقرع. أنا بخير. الحمد لله. وكيف حالك أنت؟ أنا بخير. كيف والدك؟ هو بخير. كيف والدتك؟ هي بخير. شكرا جزيلا. عفوا. كيف آل وكيف الجد بالكجان؟ أف يا إلهي أنا بخير ووالدي بخير ووالدتي بخير وآل بخير وجد بخير وجدتي بخير أيضا. هل أختك بخير وأخوك بخير أيضا؟ نعم أيها الولد الطويل بخير بخير وحتى أمي وأبي بخير أيضا. هذا جميل ومن بخير أيضا؟ هو بخير وهي بخير. وهذا بخير وهذه بخير وأنت بخير وأنا بخير تمام تمام أيها الولد الأقرع كلنا بخير اليوم الحمد لله لكن من هو ومن هي ومن هذا ومن هذه هذا هو وهذه هي اه أنا تعبت جدا و ما بك يا أخي ما بك كن بخير كن بخير